توقفنا أمس يا عم في بدايات المسألة الثامنة من مسائل الآية السادسة والثلاثين بعد المائتين من سورة البقرة عندما كان الإمام يتحدث عن حد المتعة نعم يا ولدي ماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن المتعة ليس لها حد معروف في قليلها ولا كثيرها وقال ابن عمر في ذلك إن أدنى ما يجزء في المتعة ثلاثون درهما او ما يشبهها وقال ابن عباس ان ارفع المتعه خادم ثم كسوه ثم نفقه وقال عطاء اوسطها الدرع والخمار والملحفه بينما قال ابو حنيفه ان ذلك هو ادناها وقال مالك بن انس ان الله تعالى لم يقدرها ولا حددها وانما قال سبحانه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال بعض الشافعية إن حالة المرأة معتبرة أيضا بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل اللقاء هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحانه اكبر عرضنا يا اخواني ما قاله بعض الشافعية من أن حالة المرأة معتبرة أيضا وقد قالوا في ذلك لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه انه لو تزوج امرأتين احداهما شريفة والاخرى دنية ثم طلقهما قبل المسيس ولم يسمي لهما ان يكونا متساويتين في المتعة فيجب للدنيه ما يجب للشريفة وهذا خلاف ما قاله الله تعالى متاعا بالمعروف ويلزم منه ان الموسر العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دانية أن يكون مثلها لأنه إذا طلقها قبل الدخول والفرض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلها فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه غاية الابتدال وهو الوطق. وقال أصحاب الرأي وغيرهم متعة التي تطلق قبل الدخول والفرد نصف مهر مثلها لا غير لأن مهر المثل مستحق بالعقد والمتعة هي بعض مهر المثل فيجب لها كما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول وهذا يرده قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وهذا دليل على رفض التحديد والله بحقائق الأمور عليم وقد ذكر الثعلبي حديثا قال نزلت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت الكاية فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعها ولو بقلم سوتك وروى الدارة عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة خطعمية عند الحسن بن علي بن ابي طالب فلما اصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت لتهنك الخلافة يا امير المؤمنين فقال يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثة قال فتلفعت بساجها وقعدت حتى انقضت عدتها فبعت إليها بعشرة آلاف متعة وبقية ما بقي لها من صداقها فقالت متاع قليل من حبيب مفارقي فلما بلغاه قولها بكى وقال لولا انني سمعت جدي او حدثني ابي انه سمع جدي يقول ايما رجل طلق امراته ثلاثا مبهمه او ثلاثا عند الاقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وفي روايه اخبره الرسول فبكى وقال لولا اني ابنت الطلاق لها لراجعتها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رسول طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقه أو عند رأس كل شهر تطليقه أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنتح زوجا غيره سبحان الله المسألة التاسعة يا إخواني من جيل المتعة حتى مضت عوام. فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت وإلى ورثتها إن ماتت رواه ابن المواز عن ابن القاسم وقال أصبر لا شيء عليه إن ماتت لأنها تسلية للزوجة عند الطلاق وقد فات ذلك ووجه الأول أنه حق ثبت عليه وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق وهذا يشعر بوج بها في المذهب والله اعلم المسألة العشرة قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره دليل على وجوب المتعة وقرأ الجمهور بسكون الواو وهو الذي اتسعت حاله يقال فلان ينفق على قدره اي على وسعه وقرأ ابو حيوة على الموسع بفتح الواو وشد السين وفتحها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما قال ابو الحسن الاخفش وغيره هما بمعنى لغتان فصيحتان وكذلك حكى ابو زيد يقول خذ قدر كذا وقدر كذا بمعنى ويقرأ في كتاب الله فسالت اوديه بقدرها وقدرها وقال تعالى وما قدر الله حق قدره ولو حركت الدال كان جائزا والمقتر المقل القليل المال ومتاع نصب على المصدر اي متعوهن متاعا بالمعروف اي بما عرف في الشرع من الاقتصاد المسألة الحديثة عشرة قوله تعالى حقا على المحسنين اي يحق ذلك عليهم حقا يقال حققت عليه القضاء واحققت اي اوجبت وفي هذا دليل على وجوب المتعة مع الامر بها فقوله تعالى حقا تأكيد للوجوب ومعنى قوله تعالى على المحسنين وعلى المتقين اي على المؤمنين إذ ليس لأحد أن يقول لست بمحسن ولا متقن والناس جميعا مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين متقين فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصية حتى لا يدخل النار فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين وحق صفة لقوله تعالى متاع او نصب على المصدر وذلك ادخل في التاكيد للأمر والله اعلم والان ننتقل الى التالية التاليه وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم, صدق الله العظيم وفيه ثمان مسائل الأولى اختلف الناس في هذه الآية فقالت فرقة منها مالك وغيره إنها مخرجة مطلقة بعد الفرض من حكم التمتع إذ يتناولها قوله تعالى ومتعوهن وقال ابن المسيب نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب لأن تلك تضمن التمتيع كل من لم يدخل بها وقال قتاده نسخت هذه الآية الآية التي قبلها وقول سعيد وقكاد فيه نظر إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن وقال ابن القاسم في المدونة كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور المتعة لكل مطلقة عموما وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها ولم يعني بالآية إسقاط متعتها. بل لها المتعة ونصف المفروض المسألة الثانية قوله تعالى فنصف ما فردتم أي فالواجب نصف ما فردتم أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع وروى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال نصف ونصف ونصيف لغات ثلاث في النصف وفي الحديث لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه اي نصفه والنصيف ايضا القناع المسألة الثالثه اذا اصدقها ثم طلقها قبل الدخول ونمى الصداق في يدها فقال مالك كل عرض اصدقها او عبد فنماؤهما لهما جميعا ونصانغ بينهما المسألة الرابعة لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث وعليها العدة واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها فقال الكوفيون ومالك عليه جميع المهر وعليها العدة بخضر ابن مسعود قال قضى الخلفاء الراشدون في من اغلق بابا او ارخى سترا ان لها الميراث وعليها العدة والشافعي لا يوجب مهرا كاملا ولا عدة اذا لم يكن دخول لظاهر القرآن والله تعالى اعلى واعلم سبحان الله سبحانه وتعالى الله, سبحان الله والله والله اكبر وهكذا أدركنا الوقت سريعا يا عم كالعادة يا الذي قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم